هذه التقسيمات جملة تعين المؤمن على أن يفقها القرآن وإذا, وإذا جمع إلى هذا التسميات آية المباهلة آية الدين آية السيف آية الكرسي فهذه آيات عرفت بأسمائها عرفت بأسمائها آية الكلالة ففقها والاطلاع عليها والعلم بها يعين المؤمن على أن يفقى عن الله كلامه وما أجمل طالب العلم إن كان مستحضراً للدين إجمالاً والحقائق لديه في ذهنه مكتملة أو شبه مكتملة فهذا قدرته على العطاء على البذل على الفهم على نفع الناس أكثر ممن يعرف أشياء متفرقة لا يكاد يجمع ذهنه ولا, كاد ولا يكاد يطلب عليها قلبه وإنما هي متفرق متفرقات لم تستقر في الذهن بعد حتى يبدأ منها أن ينفع الناس ويعينهم على فهم دين الله جل وعلا وقديماً قيل ما أحسن الدين والدنيا؟